كُل نُطَّع مِن كَان حِلَّ لِبَ إسراائِيلَ إِلَّ مَا حَر وَم إصْرائين وَعَنا نَفْس مِن طَب أنتَُ الزَّل التورام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 ملون تبغونها عوجا وانتم سبھی وما الله بغافل عما تعملون يا بتا ملو یا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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوى ازدوجه فأما 119. أما الذين سوزدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 110. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله بِالْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ ٱلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ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 وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون